قول ربنا جل وعلا ووصينا هذا يدل على أ ن ه ينبغي للعبد أ ن يكون بره لوالديه ل أ ن ه ما و ص ي ة الله جل وعلا إ ل ي ه وما ن ق ر أ ه في كتب القراءات ودروس المطالعات شيء حسن أ ن يذكر لك الكاتب أ و المؤلف ما يدفعك ل أ ن تبر والديك لكن ينبغي أ ن يكون الباعث ا ل أ و ل في برنا ل أ م ه ا ت ن ا وابائنا أ ن الله جل وعلا أ و ص ا ن ا بهما فلو تغيرت عليك والدتك وتبدل عليك والدك و أ غ ل ظ أ ح د ه م ا في الخطا ب أ و كلفك أ ح د ه م ا ما لا تطيق فقبل أ ن تدفعك نفسك إ ل ى أ ن ترفض تذكر أ ن العلي ا ل أ ع ل ى أ و ص ا ك بهما وكفاك والله شرفا أ ن تكون عبدا لله فتلتزم وصيته و إ ن م ا في مثل هذا المقام يعرف مقام ا ل ع ب و د ي ة العاقل يعرف أ ن ه عبد لله لا يخرج عن سلطانه وليس ا ل أ م ر الذي يفصل في مقام ا ل ع ب و د ي ة ذلك ا ل أ م ر الذي يتفق مع رغباتك ومطالبك و إ ن كان حقا لكن الذي يفصل في مقام العبوديه ذلكم ا ل أ م ر الذي تتلقاه وهو يخالف هواك يخالف حالك لكنك تقبله ل أ ن ك تعلم أ ن ك عبد لربك قال ربنا وصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه إ ح س ا ن ا ثم ب د أ جل وعلا ب ا ل أ م فقال حملته أ م ه كرها ووضعته كرها وهذا يعني أ ن ا ل أ م لها ما ليس للوالد ودل عليه حديث أ م ك ثم أ م ك ثم أ م ك ثم أ ب و ك ومن ا ل أ خ ذ بهدي الله أ ن تجعل فارقا يسيرا في البر لا تنقص من قدر برك لابيك لكن أ ك م ل يومك برها حتى تكون عبدا يفقه عن الله جل وعلا كلامه نزعوا فاعبد يا امي اقبل ركسه الزاد ابو الذكور قال الله حملته كره ووضعته كره وحمله وفي ص غ ا ر ه ثلاثون شهرا فقي منها العلماء علميا ان م د ة الحمل يمكن أ ن تصل ويحيا المولود إ ل ى س ت ة أ ش ه ر ل أ ن الله قال حولين كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم ا ل ر ض ا ع ة ومعلوم أ ن الحولين أ ر ب ع ة وعشرون شهرا وهنا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ويقال ان علي رضي الله عنه أ و ل من تنبه لهذا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إ ذ ا بلغ أ ش د ه وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة بعض الفضلاء يقول إ ن ا ل أ ش د هي ا ل أ ر ب ع ي ن هي الاربعون والذي يظهر أ ن ا ل أ ش د غير ا ل أ ر ب ع ي ن لان الله قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه والاصل ع ط ف في ل أ في العطف المغايره الاشتراك في الحكم مع التغاير فيصبح انه مطالب في حالين اثنين ان يبر والديه اشد حال ان يبلغ الاشد وهو ثلاث وثلاثون واما اذا بلغ أ ر ب ع ي ن فان الله نص عليها فيما يبدو ولا نجزم أ ن ا ل إ ن س ا ن غالبا ً إ ذ ا بلغ ا ل أ ر ب ع ي ن يكون له ز و ج ة و أ و ل ا د ف ي أ ت ي في ا ل آ ي ة ما ينبهه الا يشغله زوجته و أ و ل ا د ه عن بره ل أ ب ي ه و أ م ه فلا يقول ولدي زوجتي رزقي مالي عملي ف أ ك د الله على سن ا ل أ ر ب ع ي ن حتى لا يصرف العبد عن بر والديه في مثل هذا الحال والعلم عند الله قال ربنا حتى إ ذ ا بلغ اشده وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك ولا بد أ ن تفقه أ ن برك ل أ م ك أ و ل أ ب ي ك أ و أ ي عمل صالح ت أ ت ي ه انما هو في أ ص ل ه ن ع م ة من الله عليك فالله الذي هداك لان تبرهما وهذه ن ع م ة جلى حقها أ ن تشكر وهنا قال ربنا قال قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن أ ع م ل صالحا ترضاه وبعض اهل العلم رحمهم الله من أ ه ل التفسير يقول ان هذه ا ل آ ي ة في أ ص ر ه ا تنصرف إ ل ى الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه فلا أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن بلا استثناء آ م ن أ ب و ا ه إ ل ا أ ب ا بكر آ م ن أ ب و ا ه وزوجاته و أ ب ن ا ؤ ه وبناته رضوان الله تعالى عليه وهي ك ر ا م ة من الله له لم يؤتها احد من ا ل ص ح ا ب ة من في سنه قط وهذا القول من حيث السند يقبل لكن ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومقام أ ب ي بكر في ا ل أ م ة أ ج ل من ان يعرف به قال ربنا حتى إ ذ ا بلغ اشده وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة قال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه ثم كما أ ن ه ر أ ى في نفسه أ ن ه وفق لبر أ ب و ي ه أ ح ب أ ن يبره أ ب ن ا ؤ ه وبناته قال و أ ص ل ح لي في ذريتي ثم علم أ ن ه مهما بلغ حاله لن يسلم من زلل قال إ ن تبت إ ل ي ك و إ ن ي من المسلمين يحب أ ن يندرج في ركب ا ل إ ي م ا ن وطريق ا ل إ ح س ا ن كما قال الله عن عبده سليمان و أ د خ ل ن ي برحمتك في عبادك الصالحين لما ذكر الحي القيوم قولهم وفعلهم بالقبول لهم قال أولئك الذين عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا قولهم وفعلهم لهم أولئك نتقبل في ي وعد و و عنهم أتبعه عن أحسن د والله جل وعلا وعد المؤمنين وعد صدق أ ن يدخلهم ا ل ج ن ة أ س ا ل الله ع بمنه ي وكرمه أ ن يدخلنا أ ج م ع ي ن ا ل ج ن ة